الفائده الاولى وهي حرص طالب العلم على سؤال اهل العلم والاستفاده منهم وحسن الادب عند السؤال, الأدب عند السؤال وهذا ناخذه من فعل ابي هريره ل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان حريصاً على معرفة صفة الصلاة يسأل عن الصلاة عن سكوته لماذا سكت وكذلك نحن لا بد أن نكون هكذا فالصلاة من أركان الدين فلا بد أن نكون على حرص في تحقيق صفتها ثم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه السأل بأسلوب جميل وأدب والسؤال أحبتي مفتاح العلم ومفتاح قلوب أهل العلم إذا حسن السؤال اعرف أن الجواب سيكون حسن وإذا أسأت في السؤال اعرف أن الجواب سيكون على حسب سؤالك فقال يقول وقلت يا رسول الله لما رأى السكتة من النبي صلى الله عليه وسلم يا قال بأبي أنت وأمي انظر هذه العبارة الجميلة فأنت قل للعالم جزاك الله خيرا غفر الله لوالديك المسألة الفلانية كيف نفعل فيها أو ماذا نفعل فالغلظة والفضاضة وسوء الاسلوب والامتحان في الأسئلة هذه مسد باب عليك لا يصلك العلم عن طريق هذا الاسلوب وهذه الاسئله